ُ وَالْتَاتِ طَا إِفَةُُ خَرلَ مُِصَلُّ فَلصَلُّ مَعَكَ وَالْياقُذُ حِذِرَهُم وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُم مُّؤْذٍ أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا